الحمد لله نحمد وتعالى ونستغرين ونستغرون ونعوذ بالله تعالى مشهور يحيطنا ومسيرا لأعمالنا إنه مجدين لا لا إله الله تعالى صلى الله عليه وسلم ومن يبدل صلى الله عليه وسلم وأشهد الله إله الله وحده لا شريك لهم وأشهد أننا محمد العبد الله ورسوله الله صدي وسلم ورعك عليه وعلى آله وأبحانه ومن اكتدى بهذه وسلم نفسه نفسه وقفتها أولا من الإيمان الدين وضعاً ما زلنا نتحدث عن احكام الثكاب كنا نتحدث عن ستاب الثكاب رمضان وكان يعني في بعض الأحكام وفيطة نحن نحن بيها هذا الستاب الأشياء اللي تعالى وبكيركم سريعاً بالأحكام التي تحدثت عنها كنا الثكاب واجباً على كل مسلم حر ملكاً مصار، مصار الزكاة وعرفنا فكرينا ما أؤثركم للعبدات الورقية بمقدرها بالذهب أو بالثبت ولكن ليه هنا في نصف الغالب تقدرها بالذهب؟ ليه؟ لأن الوطار العبدات الورقية عندنا ايه؟ ده، هو ده الغالب يعني، فكرينا يقول لك ايه؟ من ما يشتري به 85 كرام الذهب بعيار 21 اللي المبلغ يشتري بيه 85 جرام دهر احيار 21 يبقى كده ملك النصاف ويأخذ ربعه ايه؟ ربعه ايه؟ ربعه ايه؟ لكن من باب الاحوط يعمل هدفك ان احنا بالمقيم بالأخلاف الورانية اقولك ممكن نحتبها بالنصاف اللي يتصبه ان هي 895 جرام تصبه 895 جرام تصبه اللي ملك الماجي ان يشتري 895 جرام تصبه بيخرج عليه ربعه اوش عام ثلاثة سبعة جلالة إنما بالدخل تقريبا خمسة وشهرات جنيه ثلاثة سبعة وشهرات ان هي واجبة على كل مسلم الخرق ملكة النصار ولا زكاة كمال حتى يقول عليه الحوض يعني من تعجل نحن لك الزجاع رجمال إلا إذا حال عليه ملكة النصار وبقولك للصافر لما يقول عليه الحوض تخلق ايه؟ روكة ولا زكاة في مال حتى, حتى يحول عليه الحول إلا الثارج من الأرض ما الذي يقول من الأرض؟ الكنب أو الزروع أو الثمار محيل ذاك للا يشرف عليه الثروض الحول ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع أو الحاجة السائمة من فهيمة الأنعام السائمة من فهيمة الأنعام هي بطاعة في أرض الله يعني لا تكدر صاحبها عناء اللهم إلا الحراسة الأرض. يعني صاحب هذا الجدائي يتعملت في الحرارة هو يخرج معها ويعود معها طب. أما أن هي رزقها أقبلها. طبعا هو رزق الجميع على الله وتعالى ولكن هي بطرعة في, إيه؟ في أرض الله فلا لها طعام محفوظ أو ما إلدان نسمها السائمة من فهيمة الأنعام إذن هذا تشتب الزكاة إذا في أربعة أنواع أول حالة السائمة من فهيمة الأنعام ثاني حاجة الخارج من الأرض وقالت لنحاجة في الأسمان الذهب وانتلقوا العلمات الورقية رابح حاجة عروض التجارة وذكرنا الخلاف في عروض التجارة وهو الخلاف بين الأهل العلم في عروض التجارة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن ذكات الدائمة وفي البلد وتحدثنا يعني عن طلب من الغلب ذكات الغنم وذكات الغنم وما إلى ذلك يعني نذكر الأحكام المتبقية وهو الحكم من أعطم الزكاة لمن ظن أنه مستحف فظهر أنه غير مستحف يعني واحد أخرج زكاة مالي للإدان فظهر له بعد ذلك إن هو غير مستحف بس شاعت من زاده الزكاة كان ظاهر أنه هو إيه؟ مستحف لهذه الزكاة سقطت عنه الزكاة ولا يلزمه إخراجها مرة أخرى نعم ضرقة الزمة إنما لا تبرر الزمة إذا كنت عالم إنه هو غير مستحق وديك الزكاية بتجد أقول لا لا يجب يلزم بإخراج الزكاية مرة أخرى إنما إذا أنت أعطيت واحد بل كل ظهر لك بعد ذلك إنه هو غير مستحق فده إيه؟ أرقب أنت كده أبرقت الزمتك ولا شيء علي لفكين حبيث اللي هو لك ما نويت ما يا ذي ما أقدت يا معنى يبقى هنا قوله في المغني واذا اعطى من يظنه فقيرا فبانه غنيا فعن احمد فيه روايتان احداهما يوجبئ ذلك قالك اذا اعطى الانسان رجلا هو فقير ثم ظهر ان هو غني الروايه الاولى لابن احمد موقفه ذلك وثبت عنه ذلك الروايه الثانيه لا يوجبئ فعن عبيد الله بن عديد من قال أخذرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجة الوداع وهو يقدم الصدق فسأله منها فرفع فينا النظر وقفضه طرآنا جلدي يعني نظر إليهما كمهين تأخذ الزكالي بإسم الله ما شاء الله يعني قد تمام من اللي بيطالي تتأل من مال الزكال طرآنا جلدي وقال ان شئتم اعطوهم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مستثمر يعني بنقول لهم لو عايزين اقول لكم بس انتوا علشان تبقوا عارفين ان هو لا حظ في الذكاء الغني ولا الانسان قادر ان هو يعمل وايه ويستثمر هذا الدلل فانما يدل على على ان من اخرج الذكاء في ثم ظهر له ان هو غير مستحق يبقى ابراء بالزكاه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا اتصدقن بصدقه فخرج خلقه فوضعها في يد ثالث ذلك لا يستحق الزكاه فاصبحوا يتحدثون تصدق على ثالث فقال اللهم لك الحمد لا اتصدقن بصدقه فخرج خلقه فوضعها في يدي فأصلحوا يتحدثون تصدق الليلة على دانية فقال اللهم لك الحمض على دانية لا أتصدقن فأصلح اليوم يوم سيد وقال أتصدقن بصدقة وخرج بصدقتي في يبي غني فأصلحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمض على سارف وعلى دانية وعلى غني فأتي فقيل له امنى صدقتك على ثالث فلعل له ان يتعفت عن فريقته يعني ممكن لما يحمل هذا المال الى الخاصة الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ايه لي بيستعني منى اسم اموال الناس لما الى ذلك انا لو صبرت ربنا سبحانه وتعالى فياقيني بهذا بذلك وتعلم في الحديث ولا يحملن احدكم استدطاء الرزق على ان يطلبه بمعطية الله فانما عند الله لا ينال الا بمطاع فأذي فقيل له أما صدقتك على الزارق فلعل له أن يستعف عن شرقتك وأما الزانية فلعل لها أن تستعف عن جناها وأما الغني فلعل له يعتبر ويونفق مما أعطاه الله حديث رواه البخاري المسلم في صحيحهما وبواب له البخاري المصحيح بقول إذا تصدق على غني وهو لا يعلم قال الحافظ ابن حجر في صرح الحديث أجزاءه ذلك وصدقته مقبولة يعني بوّب البخاري لهذا الحديث فقال إذا تصدق على غريهم وهو لا يعلم شارح الحديث وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فصدقته مقبولة وعن معنى ابن يديد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجده وكان أبي يزيل أخرج جميل يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيل ولك ما أقذت يا مع. يعني يزيد رضي الله تعالى عنه اخرج ورقه المسجد عند رجل واوصاه أنه اذا اتاه فقير يعطيه هذا المال فجاء معنا رضي الله تعالى عنه وقال له يا ميم ابويا تركته كده يمشى قال له اخلص لما راح له قال له انا يعني ورقه المسجد فقال لي اياك ارتكبها ما نويتش انت عشان تاخد انت ماله انما انا اردت ان ياخذ هذا المال رجل فقير او الى ده. فخاصمه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يديد ولا ما أخذت يا معنى طالما أنت أخذت هذا المال محتاجا إليه ومفتقرا إليه وبوب له البكاري الحديث أيضا الرواه البكاري بوب له البكاري بقول إذا تصدق على على ابنه وهو لا يشعر نحن طبعا كنا تكلمنا عن اخراج الزكاه بالنسبه للورث والاصول قلنا ان المساله مختلف فيها وحكى فيها بعض العلماء الاجماع ولكن هذا هذا الاجماع مرفوض بكثير من الادله واقبلت فراجعوا في هذه المساله كما ذكر كثير من اهل العلم انه يجوز للاب ان يخرج زكاه ماله إلى ابنائه الذين لا ينفق عليه يعني له ابن ثقيل مستقل بحياتي وعنده زوجة وعنده أبناء وما إلى ذلك والحياة صعبة معاه فيجوز للأبن أن يخلج هذه الزكاة على إيه؟ على ابنه لأنه مش ملدم بالإنفاق على ابنه وخبالك مش ملدم بالإنفاق على ابنه فيجوز له أن يخلج له إيه؟ الزكاة وكذلك بالنسبة للإبن يعني إذا كان أبو ثقيل وخبالك وإن على أبيه ممكن يعني تقبل له نوع من العسرة يعني ممكن الأمر دا يرثقه فيجوز له أن يأخذ بعضاً من الزكاة ويعطيها لوالديه على أساس أن يستعدد إيه بالنسبة. في والذي على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للسقراء. والأب ممكن يكون صفير والإبن ممكن يكون صفير. فلما التخشيص؟ ولما إخراج الوالدين؟ لما إخراج الأبناء؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب على القريب. أي كان هذا القريب؟ قريب من الدرجة الأولى من الدرجة السهيل. الصدقة على القريب صدقة وصل صدقة وصل فالراجح أنه يجير ذلك والله أعلم ده بالنزل يا جماعة لحكم من أعطى الزكاة لمن ظن أنه مستحق فظهر أنه غير مستحق الراجح لكذا الزكاة ثقضت من عليه وقد أبرأ زمته أمام الله تبارك وتعالى حكم الثاني هو ما هو الأفضل تظهار الصدقة أم إخذاؤها اظهرها يكون في بعض المواضع افضل من اخفائها. ولكن كحكم عام ان اخفاء الصدقة افضل. كحكم عام ايه? ان اخفاء الصدقة افضل. بس ممكن في وقت كما روى الامام احمد في مسنده. ممكن في وقت انت تظهر مثل انت تصدقت بالف جنيه او بالفين جنيه او عشر ثلاث جنيه. بتظهر الصدقة على اساس ان الاغنياء يتحركوا. بتحسهم على صدق على الفقراء وعلى اخراج الدكاة وما الى ذلك فسيدي تبع عايزة استحضار ايه عايزة استحضار نين فما فيش مانع ان الصدق ايه تظهرها وانت بتغرجها في قوليه تعالى ان تبدوا ان تبدوا الصدقات فنعم ماهي يعني تبدوا يعني تظهروها ان تبدوا الصدقات فنعم ماهي وان تقبوها وتقبوها الفقراء فهو خير لكم الحكم العام ان حقائها افضل ولكن تظهرها في بعض المواضح قد يكونوا افضل من ذلك. طلب كثير رحمه الله فيه خلالة على ان اصرار الصدقة يعني اخباء الصدقة افضل من اظهارها لانه ابعد عن الغياء الا انه يتركب على الاظهار مصلحة مراجحة من اقتلاء الناس فيكون افضل من هذه الحيثية. يعني لو انت فعلا من جهر بتاعتك على اساس انت تحس الاغنياء اللي هم اللي يتصدقوا فممكن تكون افضل ايه من اسف لانه ممكن العمل الصالح اللي احنا بنعمله الناس ما تشعرش بيه ومحدش يعمله فاذا يعني تساعد الناس على الاعمال الصالحه لا حرج ان احنا نظهرها ولا حرج ان احنا نتحدث عن قيام الليل او عن الصدقه او عن صيام النفس او ما الى ذلك والله انا خطفه من براء الدنيا كانت جدا قصدك ان انت ايه تحث على ان هو يتقرب الى الله في صوره تتعلق بالصيام فلا حرج في ذلك أهم حاجة تستحضر بإيه؟ تستحضر وقال تعالى أيضا الذين ينفقون أموالهم بالليل ذا يعني دلال على ذنين بيها خفاء بالليل وأنها هرا وعلا أقبل وعن أبي هريرة ربي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعتم ومن دورهم الله في ظهره يوم لا ظل وضل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق جديد وعن أنس الحديث رواب البطاري وعن أنس انزلت هذه الآية في الله تبارك وتعالى لن تنالوا الجر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقين الله قرضا حسنا قال أبو ظلحة يا رسول الله الذي حائضي يعني بستاني مزرعتي حائطي الذي في كذا وكذا هو الإداد ولو استطعت أن أسره لم أعلنه يعني لو أنا استطعت أن أنا أخذت الصدقة دية تكون لي لابت مش آدم حائط إن أنا حتى من حائط الدستان المضرعة في الساعة فأنا مش آدم أخذ هذا الأمر وإن و و يقول هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه قال جعله مطيف فقراء أهلك ألمى أهل بيتك يعني ممكن انت تخليها من خاصية أهل, أهل بيتك الأسر رواه الإمام أحمد والسبندي والصحح والعلمة من البليل ورحمه ده بالنسبة للحكم الثاني اللي هو ما هو الأفضل إظهار الصدق عن إخفاءها فاحنا بنقول إن الأصل إخفاء الصدق ولكن إذا رأينا الناس يتفعلوا عن مثل هذه الأحكام فالأفضل هكذا إظهار الصدق فماشي. طيب بالنسبة للحكم الثالث اللي هو الدعاء للمذكي اللي هو أخرج ذكاة ماله يجب فينا أن احنا ندهيله وعلى أساس أن احنا نشجعه ويخرج ذكاة المال أول بأول قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك ثكل لهم وصل عليهم يعني أدعو لهم إن صلاتك ثكل لهم قال ابو كثير في تذكير وصل عليهم أيدعو لهم والتغفل لهم وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلا ده دعاء لهم فأتاه, فأتاه, فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ده بالنسبة للدعاء بالنسبة للصدقة باليمين طبعاً ده الأفضل نحن لا بد نحن يعني كل الأعمال الطيبة أو مفاضلة نحن نفعلها باليمين لحديث أبي مرير رضي الله تعالى عنه المتخدم الذي رواه الغري في صحيحك سبعة من أله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وذكر محهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق كذب بعد كده اللي هو السحذير من المن بالعطية يعني ما تعطي تقول انا ديت لكلان كده وتسويت وتساعدت كلان وعملت لكلان يعني ايه هذا المن يذهب بما ايه بما فعلت بما انت نفسك على ايه على القاضي لما ساعدت كلان من الناس الحمد لله رب العالمين وتذكر على نفسك حتى يتقبل الله بنبارك وتعالى في هذا العمل بلإلم القلب ضعيف تمام مثل هذه الأمر يعني مثل واحد عليك فتحب بقى كل شوية كل ما تعمل عمد صيب تقعد تنسره انا عملت انا سويت انا واتبقى حبيت حبت الناس واستقبال الناس مجب اترحاب مش عارب ايه فكل عمل بي ستقرر فيه رضاك دمارك تعالى فجأة تقف بين يدي الله دمارك تعالى في اعمالك زهلة زهلة بايه بالمل نسأل الله العافية لذلك يقول تعالى في الكتابة يا ايها الذين امانوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادب يعني برضه ايه ما تجيش على اللي انت تصدقت عليه وتكسر نفسك عشان البلد ده ما ينفعش مثل المؤمن كما تصنع كلام في طير جانب مثل المؤمن مثله ايه مثل النحله إن اكلت اكلت طيبه يعني المؤمن لا ياكل الا حلال لا ياكل الا حلال ولا ولا يسعى الا الى الكسب الحلال مثل المقبل مثل النحله انت عمرك شفت نحله وقع على قاراج او ما الى ذلك ابدا لا تقف الا على شيء الطيب او الشيء اللي رائحة مطيب. بمثل مؤمن مثل النحلة لا يأكل الا حلالة ولا يسعى الا الى الكتب الحلال. مثل المؤمن مثل النحلة ان اكلت اكلت طيبا وان وضعت وضعت طيبا. يعني الاعمال المفهود تصدر منك زي الفضلات التي تصدر من النحلة هو بيصدر من النحلة ايه? مثل مخصفة. فالاعمال التصدرة منك لابد ان تكون ايه? طيبه إذا مثل النحل مش مثل النحله ان اكلت اكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وان وقفت على عود النخر لم تكسر لان احنا كده لما تيجي تقف على عود يعني عود زرق بسيط كده عود اخضر كده تقف عليه يعني ب... يعني بيقول لك ولا يكسر هذا العود فده المؤمن الكريم يعني انت على انسان ما تكسروش مش كل شويه توصلوا كده واخد بالك وتتعامل معه بالاستعلاء اذا يبقى هذا يذي بالامر الذي يؤذي نفسيا وهذا الامر ايضا يذهب بعمل الصالح يبقى احنا عندنا اللي يذهب بالعمل الرياء والمن الرياء والمنن يبقى هنا لذلك يقول زلل علي في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تذروا صدقاتكم بالمن والادب بالضبط زي ايه كالذي يومفق ما له رياء الله وينضيع وينضيع وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يوم إليهم ولا يذكيهم وله عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنات تلعته بالحلف الكاذب. هنا فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. اللي هي الكاذب. هي ثلاثة لا يكمنهم الله يوم القيامة. ولا ينظروا اليهم ولا يذكيهم ولهم عذاب قليل. قالها ثلاث مرات. فقال خابوا وخطروا يا, يا رسول. من هم الله? فقال صلى الله عليه وسلم المشبذ. المشبذ اللي هو بيطول فيابه تحت الايه? تحت الكعبين الكعبين هما الجزئين اللي في اخر القدم دول اسمهم الكعبين بعض الناس بتقول الكعب اللي هو في اخر القدم ده مش اسمه كعب اسمه انما الكعبين اللي هما الايه الجزئين اللي اخر السفره بتاعك او القميص بتاعك او البنطلون انت لابسه ما ينزلش عن الكعبين اللي بينزل ثيابه عن الكعبين ينظر الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة ولا يمسكين ولا هو عذاب قليل. ليه لان اذا كبير? فواحد يقول لك الشيخ أنا عادي يعني انا ما بعملش كده مذكبر ولا حالي يعني مش كده مش فرقا عادي. مش فرقا معايا يعني هيعمل جاي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه الذي اطلع الله تبارك وتعالى على ما في قلبه واعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما في قلب ابي بكره ان قلبه خالي من الكبير. فواحد يجي يقول لك والله أنا عاد يعني الموضوع بيتبدل بالشكل يعني بالسرقه انت بتسرق اه بالسرقه والله يا عم الشيخ ولا بعمل الكلام ده كتير والبنطلون ده كنت طويل ما حصلش فيه حاجه بيقولوا خلاص لما اتاخروا ايه المشكله طالما الموضوع مش معاك لما اتاخر البنطلون متاخر القميص يقول لك لا المجتمع ينظر اليه نظره ليست جيده هو ده الكذب ولا جيده ان انت تعمل حساب نظره ولا يعني تقيم لنظره الله تبارك وتعالى انك هو ده الكبره. هو ده الكبره. يبقى ثلاثه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يذقيهم ولا عذاب قليل منهم اللي هم المثبل والممنن اللي بيقعد يعمل عمل ويقعد يقول انا عملته سوي والممنن والمنفق في العته بالحلف الكاذب يعني عمال والله لو وقع عليا انصار هو الحمد لله ما كنتمتي والله لا ما انتهلت كده امري الى الله ويقعد يحلف بحصائر الطبولين ليه كويس ناس كثير تهمل بسبب الحلف الكاذب نسأل الله العالمين. الحكم اللي بعد كده اللي هو فضل صدقة الشحيح الصحيح. دي افضل صدقة يبقى واحد حريص ومحب للمال ومع ذلك يخرج ذكاة مال. ده عند ربنا سبحانه وتعالى شيء طيب شيء جميل وله فضل. واخبالك يعني هو حريص ومحب الجنة زده على كده. محب للمال ذاته يؤدي حق الله تبارك وتعالى. يؤديه خوفا من الله تبارك وتعالى. وحباً. رب هو في حجب المال بس في محبته للطاعة ومحبته لإخراج الذكاء أتر وأقل لذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجراء أي صدقة أجره أعظيم جدا فقال صلى الله عليه وسلم انت صدق انت تصدق انت صدق وانت صحيح شحيح. لا افضل الصدقة. انت تصدق وصحيحك تمام التمام ويبقى عندك حرق على المال وحب من المال وتتصدق. فدي اعظم من اعظم انواع الصدقة. انت صدق وانت صحيح شحيح تخشل فقر وتأمل غنى ولا تمهن حتى اذا بلغت الحرقون. وقلت لكلان كذا ولكلان كذا وقد كان لكلان كذا لا. ان انت تتصدق وانت شحيح وحب للمال ده من اعظم انواع الصدقات طيب ايضا بحكم اللي بعد كده اللي هو النهي عن تحكير ما قل من الصدقات يعني ما تقولش يعني مثلا كنت تتصدق مثلا بخمسة رشد كالسي مثلا يا اعمل لحالة وياك تقريب المبئة من المحلي بريده والسنة والسنة والسنة واخد بالك ف يعني ما ربع جنيه عند ربنا الصغير على ده تصدق ولو تستحق النار ولو ايه لو مش تستمره فما تستاهلش فما تستقيلش الصدقه اللي انت بتخرجها ايا كانت اهم حاجه يكون فيها ايه فيها اخلاص لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقبلها بيمينه ويربيها لعبدي يعني ينميها لعبدي حتى تصير مثل الجبن. وفاذا كنت تقف بين هذا الله تبارك وتعالى. انا تضغط في حاجة تصير تصيره بعجلين مجأة. يا ربي ذا كله انا تضغط به. هذا هو فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء يوم القيامة. عن عدي بن حاتب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النارا ولو بشق تمرا هواه البقهي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحترن جارة لجارتها ولو فرت شاهل فرت شاهل هو عارف رجل ماذا واخد بالك الزمنية والورانية دي فيها لحظة اللي هي رجل مألة تحتها واخد بالك مش مش الورث لا اللي هو الورث اللي طبعا ما ينفعش عليها ثوادر الثوادر دي اه الثوادر دي للابقار واخد هي دي لو لو يعني لو ابن جاره اهدى تجاراتها حتة العظم دي ما اي لازمه ولا تصلح حتى كذات ما تحتقرش هذا الامر واخد هي دي تملك واحد ممكن يملك الملايين ومع ذلك لا تصدق مثل هذه المراه الفقيره مثل هذا الرجل الفقير باحنا با مش قاعدين نحتقر مثل هذه ايه مش هذه اعماد انما الجبال ايه الحق. انما الحص انما الجباله حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيه واخذه ايضا اه حديث امي بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه صل وسلم الله وثلث انها قالت له يا رسول الله صلى الله عليه ان المسكينه لا يقوم على باب تاجر فقير مسكين فما اجده شيء اعطيه اياه ما بلاقيش حاجه عند الذهاب ما فيش حاجه عند الذهاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدي له شيئا تعطيه له اياه الا ذرفا بل أقل من الفرث يعني واخدت الفرثه اللي هو الساق اللي فوق اللي فوق الفرث يعني سبحان الله يا ان لم تجد لشيء ان تعقلهم يا إلا ظرفا محرقا محروم ما يتكرش فدفعيه اليه في يدي. يعني اللي معاك. الدهور وطلقة في الضرر الضرر. ده اللي فنكين. فهذا اندل فانما يدل على الا نحتقر العمل. لان ده العمل انت تقدر عليه فلا تحتقر. وانا برضو في المقابل لا احتقر منك هذا العمل. لان هو ده العمل اللي انت تقدر عليه. فكاد ترخير. فقال بلا. طيب بعد كده من حديث رواء ابو داود وفحاول علامة الحسنية ورحمة الله عن عيب المتصدق المقم بالقليل من الصدق لذلك أهل النفاق هم الذين يعيبون على, على الذين يقومون بهذه الأعمال البسيطة أهل النفاق فقط هم الذين يستريعوا على الناس الذين يتصدقوا بمثل هذه الصدقات البسيطة لما رواه مخاري في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهرنا يعني اشتغلوا شيلين وعدتلين وحملين كنا نحامل على ظهرنا فجاء رجل فتصدق بشيء كمير فقال أهل النفاق إيه مرائي إيه دا كله مش الكم بالكمد كله إلا عشان يلمي تأنظر الناس إليه دا أهل النفاق اليوم يثبتوا الناس عن العمل في دين تبارك وتعالى فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصرع صاع من تر يعني تقريبا صاع الصاع اربعة امدات فجاء رجل فتصدق بصاع عن تقريبا ادنين كيلو تر فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا انه هو جايبه ايه صاع بها يعمل ايه للمسلمين ان الله لغني عن صاع هذا فنزل قول الله تبارك وتعالى هه الذين ينبذون المطوعين من المؤمنين في والذين لا ينبذون الا جهدهم فاذخرون منهم تسأل الله, الله العالم. بعد كده الحكم اللي بعد كده اللي هو انا مثلا تصدقت بشيء, بشيء ما. قد يكون سيارة قد تكون قطع الجهد قد تكون قطع ارض. تصدقت بشيء ما. فهيا شو سيئا لان احنا ممكن نتصدق باشياء زي مثلا اللي بيتصدق بملابس اللي بيتصدق مثلا بمكتب اللي بيتصدق بسيارة اللي ممكن الحاجات ديك هي... الهيئات لبتجمع الصداقات ممكن تعرضها للبيع علشان يبدو للفقير اموال او ما الى ذلك فبتكثروا عنده الاشياء العينية فيعرضوها للايه للبيع فجأة انت ماشي على معرض من المعارض اللي هي بتعرض الاشياء العينية ديك للبيع اللي هي بتعرض الاشياء العينية دي للبيع لشان تعطيها للفقير ايه مال. فانت كان عندك تصدقت مثلا بحذاء جليدي مثلا بأم ان هو بكمشوش ستمائة جنيه فأجل عدد طب ده كويس ده عديد علي والله ده ما ايه اشتريه. بتبيعه يا عم ده كمتة بمائة جنيه. اه كويس الله. يجيله مائة جنيه وتاخد الحذاء بتاعك تاني لا يجب. رب ان انا يا عم الشرطة صدقت دي خلاص بس ما يمسح. ده يعتبر رجوع في الصدقة. وإيه يعني الشيء اللي عديد عليك ان انت اخرشه لله ما ستأتي ان هو هيكي لك مثلا بالمال فتاخده اشتري اي حاجة ثانية من الصدقة. بس ما تشتريش الصدقة اللي انت تصدقت بيه. ما تشتريش الصدقة اللي انت تصدقت بيه. والدليل على ذلك الدليل على ذلك ان عمر بن خطار تصدق بفرة في سبيل ده. فرة في بيه. فوجده يباع عرضين البيع. واخبرت فاراد ان يشتريه. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمر. هذا رس انا تصدقت الفرة ثم عرضين البيع. اشتريه انا اقدر اشتريه. فالتأمره فقال لا تعد في صدقاتك. اعتبرها عودة فالتأمر من انا هشيب ايه? بالفلوس اللي هو ما اطلبينها فكو ما ينفعش لاني دايه اعتبر ايه? شيء خلاص خرج منك الله سبارك الله العالم فما تلجعوش واحد واحد اشترى. واحد اشترى. واحد اشترى. ده ايه? ما لا. <تصفيق> بيبقى. <تصفيق> بيبقى. <تصفيق> مره من واحد اشتراك واحد اشتراك واحد اشتراك لا بتتباع ايه? امشتراك ايه? لا. اعتبر ايه? شيء هيها? هي هيها. ما تشريكش. تقول باعش. ايه بقى بتفضل بيه ايه بقى واحنا في بسعه قال الا امام رحمه الله ولا باس ان يشتري صدقه غيره اشي شويه انت تشتري اي ولا بأس ان يشتري صدقه غير لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصه عن الشراء ولم ينهى غيره خلاص ماشي طيب إذا تحولت الصدقه يعني مثلا خلاص وزعنا الصدقات والصدقات وصلت إلى الفقراء والفقير واخد بالك راح له مثلا الشيخ فلان او صاحبه فلان او جاره فلان فقدمها له على اساس ان هي هديه او خذ الصدقة اللي هي دهنة ورحلة فتحة مثلا وبعت بها هدية الى رجل من اصحابه او ما الى دهنة فاش اي مشكلة ما تحولت بقى من صدقة الى هدية او من صدقتك الى طعام او من صدقتك الى مال فاش اي مشكلة والديل على ذلك ويجد الاكل من الصدقة اذا اهديت من فقير او قدمت في ضيافة ونحوها والديل على ذلك ما رواه البخاري عن انت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم تصدق به على بريرة. والنساء فلم لا يأخذها الصدق. اللحم دور تصدق به على بريرة جارية كانت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فجماعة تصدقوا على بريرة بلحم. فهي راح اتطبخى اللحم وبعثت به هدية الى من? الى النبي صلى الله عليه وسلم. واخر بلد. بعد انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحمه. تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة ولما هذه هي جاءت بهذا اللحن المطبوخ بنيت هي بتهازم ايه بيوتاب صلى الله عليه وسلم بعد كده هل الصدقة لا تكون الا بالمال افرض واحد لا يملك بالمال هل معنى ذلك ان هو خلاص حرم اجر الصدقة هذا طبعا لم يحرف اجر الصدقة لم يحرف اجر الصدقة باي حل ما لحظ اي انسان ممكن يتصدق حتى لو كان فقيراً لا يملك مالاً ولا يملك متاعاً يختفيحاً يتصدق والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلفي صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق كل مسلم فقير وغني صحيح ومريض كبير كل مسلم عليه صدق طب انا مش معايا ماتة بتصدق منه وقال صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صله فقال يا لبي الله فمن لم يجد واحد ما عندوش فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فكونك ان انت تعمل بايديك وتنفق على نفسك ده يعتبر صدقه على نفسك انت واخد بالك انت كده بتعيث نفسك عن السؤال ده خير واخد بالك يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فالا لم يجد واخد بالك قال يعير له الحاجة في المنهومة. ساعد الناس على قد ما يؤمن. قالوا فإن لم يجد. قالوا فليعمل بالمعروف يعني يعبد الله تبارك وتعالى ويسبح ويحمد ويكبب. هي الأذكار اللي اللي اللي صلى الله عليه وسلم أوصى بها المقراء لما يقولوا واشتكونوا يا رسول الله ذهبت أهل الدثور بالدرجات العلوى والنعيم المقيم. ماذا نطمع فأوصاهم صلى الله عليه وسلم إن هما يسبحون دول كل صلاة ويحمدون كل صلاة ويكبرون كل صلاة ثلاثا وثلاثين. إلا أعمال المسلم بيؤذر عليها. طيب قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفس. كل يوم لازم تتصدق فالصحافة ظن أن الأمر ده صعب جدا طبيعي زي كل يوم أتصدق قلت يا رسول الله من اين اتصدق وليس لنا اموال طب هنتصدق ازاي كل يوم احنا مفيش اموال قال لان من ابواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله استغفر الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتعزل الشوك عن طريق الناس تنحي الاشياء اللي بتضر الناس عن الطريق والشوكة والعظمة والحجر وتهدي الأعمى تأخذ بيد الأعمى وتسمع الأصم تفهم الأصم يعني إيه المفروض إن هو يعمله والأبكم حتى يفقى وتدل المستدلة على حاجة له قد, علم قد علمت مكانها روح الجيد يسألك بيت فلان فين ده بيت فلان في الحتة الفلانية انت بتفعى ذلك في رأى مرضات الله دي كلها صدقات يا جماعة وتفعى بشدة ساقيك إلى اللثان المستغيث تجري وتلحق جارك اللي بيستغيث فيه او جارك اللي وقع في كرب او وقع في ضائقة او وقع في حاجة او ما الى ذلك يقول وتتعى بشدة تاقيك الى اللذان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف تعين الضعيف كل ذلك من ابواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك اجل حتى في جماع الزوجة اجل ولكن اذا احتسبت النية كله ذلك من ابواب الصدقه قال ابو ذر كيف يكون لي اجر في شهوتي بشهوه بمتع بلذذ فكيف يكون لي فيها ايه اجر فقال ارايت لو كان لك ولد فادرك ورجوت فادرك ورجوت خيرا فماا كنت تحتسبه قلت نعم يعني يعني بعد ما جمعت الزوجه وربنا رزقت بالولد والولد ده ولد سفي وما الى ذلك فماا ها ايه اللي هيحصل هذا احتاجه. طب ده ايه? ده درجات لك عند الله تبارك وتعالى. ولكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فان شاء الله احياه وان شاء اماله ولك اجل. في رواية اخرى ارأيت لو وضع شهوته في حرام? كان عليه وزن? يعني اللي بيازني ذوي. عليه وزن ولا معنوش وزن? عليه وزن فكذلك الذي يأتي شهوته في الحلال يكون له بها ايه? أجل. والنصوص في هذه المعاني كثيرة. طيب بعد كده التصدق بالماء. تصدق بالماء فعلا له فضل عظيم عند الله تروابك عزيز. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ليس صدقة ليس صدقة اعظم اجرا من ماء. من سقيا الماء يعني. اعظم صدقة. منت تسقي انسان الماء. حديث اخرجه البيهقي وحسنه الشخص الالبان. وعن انت رضي الله عنه انتعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امي توفيت ولم توس افينفعه أن اتصدق عنها? قال نعم هو عليك بالماء. اللؤات اتصدق عنه وعليك بالايه? بالماء بسقيا الماء. حديث رواه الطبراني في الاوسط اصحاه العلامة الحلباني ورحمه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال. قلت يا رسول الله ان امي ماتت. فاي الصدقة افضل? قال الماء تقل الماء. فحفر بئرا وقال هذه الام سعر. فحفر بئرا هل تكلناه هي كثيرا بيصم صعوبة تكلناه. دي بقى لا تنشي الهدفة. لا تنشي الهدفة. لا تنشي الهدفة. لا عن علي بن الحسنة الشقيق قال سمعت من المبارك وسأله رجل ياغبا عبدالرحمن قرحة خرجت من ركبتي. قرحة. خرجت من ركبتي منذ سبع ثنين. قد عالجت بانواع العلاج. وسألت الاطباء فلم انتفع به. اش عارف اش رضي الخفز. قال اذهب فانجر موضعا. يحتاج الناس للماء فيه فاحفر هناك بئرا. فانني ارجو ان ينبع هناك عين ويمسك عنك الزمن ففعل الرجل فبرك. رواه البيحقين. اخبرك? يعني ده مرضاكم بالاين؟ مستمر. بعد كده التصدق بالخرط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ان عمر بن الخطاب تصدق بخرط في سبيل الله. يعني اي حاجة ممكن تتصدق بها في سبيل الله. التصدق بالزر عن انت رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله سلم ما من مسلم يغرث غرها او يجرع زرها فيأكل منه طير او انسان او جهيمة الا كان له به ايه صدقا. انما يعني ايه اه مثلا لو انت درع ارض مثلا واحد مرة على الارض بتاعك مش هكذا ما تجريش عليه الكلاب بتاعك. سفنداء يعني هجأني جئت في الارض. هاش ايوش كده دي صدق. وخد بالك انما مثلا جيل بقى يشراوا الارض طيب بعد كده اشتراط المتصدق حبس اصول الصدق يعني ايه يعني انا مثلا املك عمارات وخد بالك يا عم الشيخ ينفع ان انا اتصدق اوقف الايجار بيني وبين ربي. اوقف الايجار سعر الاعمارة لله. بس الاعمارة التنصوبة الاسمي الى ان اموت. واوكل الناس بعد موتي وورثتي اوكلهم بعد موتي ان ايجار الاعمارة دي الى ان نارك الله هي لله. يجوز? نعم يجوز. يعني يجوز ان انت تجعل الاصل في حوزتك وفي ملكك. وفي وطول ما الاعمارة قائمة. نعم. نعم. لو ليه? ولا يحتاجون يبقى من الفقراء ويجوز لهم ان ياكلوا باذنك بلك احميه تاجروش يعني بلك فيجوز ان هو يحتفظ بالاصل طول ما العمارة قائمة يعني مش دي في باب في رواه النتائي اسمه العمرة واللخبه العمرة واللخبه واخذ بلك ده ان شاء الله هنشرحه في باب ولكن هي شبيهة بهذا الامر انه طول ما العمارة ما هوت اجارها في سبيل الله ينفع قايد هو ممكن يشارك كده فاذا مثلا خلاص يعني اصابها الوهن وهتزال خلاص ممكن بقى جزة جنية انا بالخيار بس الاصر انا مستطفق به او سيارة مثلا عمل الشيء انا شاري سيارة وشغلها اجرى والريع اللي هتجيله هو لله تبارك وتعالى يا جود مشاشة اي ماشي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم اصاب ارضا بخيطة يعني قسمت أرض خيبر على المسلمين فهو إيه؟ يعني أخذ نصيبا من هذا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصدت أرضا بخيبر لم أصد مالا أصل أنفت عندي مجداء أحسن مال عند هذه الأرض اللي أنا اكتسبتها في خيبر فما تأمل به؟ قال إن شئت حبثت أصلها وتفضقت به يعني تفضل بسمك حتة الأرض والريح توابق بقى هذه الأرض للزراعة أو للسكنة أو ما إلى ذلك الريع اللي يجي منها ده ابتصى ايه تتصدق بيه. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيك ولا جناح على من وليها. ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم من غير متموجة. يعني غير متموجة يعني ما يحوش منها. يعني المتولي هذا العمل ممكن أن هو يأخذ من هذا المال بالمعروف يعني إيه اللي يعيشه إنما هو يأخذ ويحوش وتعه يلتر فخيف هذا الحديث رواه البخاري الإنسان وعن أبي هرية رضي الله عنه أن رجلا قال بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتفضق عنه؟ قال نعم طيب. بعد ذلك اعلم ان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فلت تصدق من مال مدسوق ولا من مال ربة وما ذلك. لا يقبل الله صدقة من قلول. والحديث رواه, رواه الامام مسلم. لا يقبل الله صدقة من قلول. اللي هي الايه؟ هي الغنيمه المسروقه يعني او المال المسروق او المائده يعني مال مربوط بالتقييم النقطه يا ربون بس عرف اضطر ويطلع ده فانا هل هو بيته ممكن يكون وقت استجاره وهينفق عليها اصابها عطل او ما الى ذلك فانا ناوي انا يعني انا متكفل بكل لحن. فممكن يكون بنيته إن هي تصفف عادتها إن هي رعنة للفقراء ولو أصابها عطئة هي تصفف عادتها يعني كل واحد بإيه جنيه طيب بعد كما في إعطاء الإمام الإمام يعني الحاكم أولية أمر المسلمية هل يجب الإمام إن هو يعطي المظاهر الذي يظاهر من امرأته. ظاهر من امرأته من, من الصدقة. ما يكثر به عن بغاره اذا لم يكن واجدا للكفارة. يعني واحد عليه كفارة. وما عندوش ما يخرج ايه? الكفارة. يجد للامام ان هو يعقيم من الذكاء علشان يخرج الكفارة. نعم ايه? اذا. Amen. Yeah. الزكاة لإخراج هذه, لإخراج هذه التفارة والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والتجميزي والصحابة علامة البني رحمة الله عن سلمة ابن فخ قال كنت امرأة قد اوديت من جماع النتاء ما لم يؤت كان رجل قوي في هذا الأمر كان صحابة جميعهم هكذا لأنهم حافظوا على شبابهم فأعطوا مثل هذه القوة وكانوا يغضون أبصارهم فأعطوا هذه القوة التي هي أصطحت قوة لأنها في الحلال إنما إذا تنفذها في الحرامي في الحلال بلد. كنت امرأة قد أجيت من جماع النساء ما لم يبتغير فلما دخل رمضان إن عارفني الأمر ذا عنده حعب فلما دخل رمضان تظاهرت منهم مرأتي لها أنت علي كظهر أمي بفهمه طيلة هذا الشيء أنت محرمة علي يعني. عشان ما يقرد في شهر رمضان لأنه ممكن يجامع من ليل يطلع الفجر ولا يستطيع أن ينتع تظاهرت من امرأتي حتى ينترخ رمضان فرقا خوفا من أن تصيب في ليلتي شيئا يعني أجامع امرأتي بليل فأتتابع في ذلك أفضل في الجماع حتى يدركني النهار هو شديدة حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن لا ولا أستطيع أن أفارق امرأتي إلا بعد طروع الفجر بكذا خلاص ضع اليوم بعيد تعرض فبين هي تخدوني إذ تكشف لي منها شيئا تخدوني بليل فتكشف لي منها شيئا فوثبت عليها فلما أصبحت تذبها للنهارية فلما اصبحته غدوت على قوم هيئ لي لما ساعه مالك بيتكلم في البيوع والدكوات واخبرت ففلما اصبحته غدوت على قوم قلت لهم يا جماعه انا اعمل ايه انا عملت كذا كذا فاخبرتهم خبري وقلت له انطلقوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول له على اللي حصل بالظبط واقول له على ظروفي وعلى ضغطي وما الى ذلك انطلقوا معي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بامري. فقالوا لا والله لا نفع. لنتكتون جاء لا يا عبد. نتخوف ان ينزل فينا قرآن. يخاف ان ينزل فينا قرآن. او يقول فينا رسول صلى الله سلم مقالة يبقى علينا عارها. انه هي هزأنا ولا حاجة وتب الموضوع ده يعني. فلا عايز تروح روح, روح لوحي. ولكن اذهب انت فاصمع ما بدى روح تقول لن رعا سلم وشوف نرعا سلم قال فخرشت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر قل يا رسول الله أنا حالي كذا ووضعي كذا وعملت كذا وظهرت من امرأة لإني كذا وخايف من كذا فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك يعني انت اللي عملت كذا فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذاك فانضي في حكم الله يعني قال له انت لعملت قال له نعم يا رسول الله انا انا هو قلت نعم ها انا ذا يا رسول الله فانضي في حكم الله يعني انا راضي بحكم الله تبارك وتعالى فاني صابر له انا سانفزه وانا صابر قال اعطق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي بيده بلك ضربت ايه صفحة رقبتي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيره لا املك الا رقبتي اجيب من اين حس رقب اللي هو العبد يعني اجيب من لا املك غير رقبتي فقال اصعى سلام فصوم شهري متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل اصابني ما اصابني الا في الصيام وهل اللي حصل لده بتاب الايه بتاب الصيام. قال فتفدق قلت فوالذي بعثك بالحق لقد بيتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء, ما لنا عشاء. وحشاء يعني مشلئين ناس احنا فقراء جدا هردين دايك كم والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بيتنا ليلتنا هذه وحشاء ما لنا عشاء قال اذهب الى صاحب صدقت بني ذريق فقل له فليدفعها اليك روح لقوم كلهم هذول الصدقة التي جمعتوها هذول صلى الله عليه وسلم هتهالي من حقك فأطعم, فأطعم عنك منها وزقا الوزق الوزقون صاعا فأطعم عنك منها وزقا من تم ستين مسكينة ثم استعن بتائره اللي يبقى من الصدقة يعني استعن به على, على رزقك وعلى رزق عيالك ثم استعن بتائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت لهم وجدت عندكم الضيق كنت خوفتوني ورعبتوني وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وطبعا الجهن لا يأتي إلا بإيه إلا بسوء الرأي وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم هذا ما هو الصدقة بتعيد قد أمر لي بصدقتكم فاتعوها لي فدفعوها إليه وقف عن السن السن والباقي واسع به على عيه نعم نعم فتلك المدوء انه ظهر بالرق نعم منذ انت يصبح الكفارة ثم جاره نعم هالكفارة تتزير عن السن امان انت يصبح الكفارة لا اعتقد انت انت علي كظهر امي باطلاق لا انت محرمة علي في هذا الشكل نعم. نعم نعم نعم طيب إذن بيت مال المسلمين بيتحمد الفقراء حتى في الكفارات بيت مال المسلمين بيتحمد عمل الفقراء حتى الكفارات وده من عظمة التشريع الإسلامي ويسر التشريع الإسلامي اللي بيستهموه بالضيق وبالتخلق وبالرجعية وهو كل سعة وكل يسر وكل قضاء لحاجيات البشر الاسلامي. بعد ذلك اللي هو اعطاء الامام ديت ما ده ايضا من من عظمة التشجيع واحد اساس. مش عارفين مين لا اساس. فبيت ما للمسلمين هو اللي يدفع الدية لاولياء المفتوصين. ده ايضا من ساعة ديه التشجيع الاسلامي. عن تاهر بن ابي حسنة. انا نقرأ. انا نفرا. انا نفرا من قومهم طلقوا الى خيبر. فتفرقوا فيها. ووجدوا أحدهم قتيلاً كانوا في خيبر واخد بلد وجدوا واحد منهم من أثن وقالوا الذي وجد فيهم قتلتوا صاحبا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قتلنا لا أتلنا ولا شفنا ولا نعرف حد أثن ما نعرفش واخد بلد فطبعاً ما فيش بينا قامت على أحد واخد بلد فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً فقال الكبر الكبر يعني امر كبير امر ليس هين يعني يموت انسان فقال لهم تأتون بالبينة على من قتلهم هاتوا البيينة علشان تتهموا مين واذا اتهمتوا واحد هاتوا البيينة قالوا ما لنا بيينة يعني صراح ما نقدرش نقيم البيينة على احد ما نعرفش ليه من قاتل يعني قالوا فيحرفون قالوا لا نرضى بايمان اليهود يعني ترجم اليهود. قالوا لا نرضى بأيمان قوم بهم يعني. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله تعهد سلم ان يبتل دمه. يعني اليه تم دلوقتي ناسا الله العافية بيموت مالوش دية دلوقتي. دلوقتي. الله تعهد سلم ابا ان يبتل دية هذا المكروح كده دمه. يضيع هذا كده? ولا يقضر اولياءه الدية؟ ما اقشى. فابا صلى الله عليه وسلم ان يبتل دمه. فوداه مئة من ابل الصدقة. يعني اعطى لأولياء المفقود 100 من ايه من ابل الصدق يبقى بيت مال المسلمين مكلف ان هو يقوم بقضاء الكثارات عن الفقراء وكذلك بدفع ديه الى اولياء المفقود اذا لم يعلم من هو الايه من هو القاتل يبقى احنا كده انتهينا من باب الزكاه انتهينا من باب الزكاه بفضل الله تبارك وتعالى وبقي عندنا باب واحد مشيت هو باب يعني يكاد يكون محفوف لو فاطمه قلت ولكن بالمشايخ لا تعرف في المحاضره القادمه نعم اللي تحدثنا عن ال 200 تحدثنا عن